هل توجد أنواع للإحرام وإذا وجدت فما هي وما الفرق بينها وما معنى كل منها قال تعالى وأتم الحج والعمرة لله فالحج واجب على كل مستطيع في العمر مرة واحدة كما أن العمرة واجبة عند الشافعي وأحمد وسنة عند أبي حنيفة ومارك وأعمال العمرة تؤدى داخل مكة فهي طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروه ثم تحلل منها بحلق الشعر أو تقصيره أما أعمال الحج فتؤدى في مكة بالطواف والسعي والحلق وفي خارج مكه بالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة وبمنى ورمي الجمرات فيها والذي يقصد بيت الله في أشهر الحج وهي شوال وتقعده الحجة ويريد أن يؤدي الحد والعمرة له أن يختار في إحرامه إحدى الكيفيات التالية الأولى أن ينوي أداء العمرة فقط بعد أن يلبس ملابس الإحرام وقبل أن يصل إلى الميقات فإذا وصل مكة طاف سبعا بالبيت ثم سعى سعيا بين الصفا والمروث سبع مرات ثم حلق بعض شعره أو قصره وبهذا تمت عمرته ويخلع ملابس الإحرام ويلبس ملابسه العادية ويتمتع بما كان محظورا عليه أثناء الإحرام من مثل الطيب وقص الشعر والأظافر والاتصار الجنسي وغير ذلك وعليه في مقابل ذلك أن يذبح شاتا لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي وعندما يحين الخروج إلى عرفات يحرم بالحج من المكان الذي هو فيه بعد أن يلبس ملابس الإحرام ثم يقف بعرفة ويفيض منها إلى المزدلفة بعد المغرب ويمكث بها مدة بعد منتصف الليل ثم يصبح يوم العيد في منى ويرمي جمرة العقبة وهي الكبرى ثم يقص بعض شعره وهنا يجوز له أن يخلع ملابس الإحرام ويلبس الملابس العادية وأن يمكث في منى ثلاثة أيام لرمي الجمار أو يذهب إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة يوم العيد ثم يعود إلى منا ليبيت فيها وليرمي الجمرات وهذه الكيفية وهي تقديم العمره على الحج في أشهره تسمى بالتمتع الكيفية الثانية أن ينوي قبل الوصول إلى الميقات الإحرام بالحج فقط وعند وصوله مكة يطوف طواف القدوم وهو سنه ويسعى بين الصفا والمروه إن اراد ويمقف ملتزما للاحرام حتى يقف بعرفه ويتمم اعمال الحج بالمبيت بمزدلفه ورمي الجمرات والمبيت بثناء والطواف والسعي ان لم يكن سعى بعد طواف القدوم وبالحلق أو التقصير وهذه الكيفية من الإحرام تسمى الإفراد وبعد أن ينتهي من الحج يمكن أن يحرم بالعمرة من مسجد عائشة بالتنعيم ويؤدي أعمالها المعروفة وليس عليه في هذه الكيفية هدي الكيفية الثالثة أن ينوي الحج والعمرة معا في إحرام واحد قبل الميقات فإذا وصل مكة طاف طواف القدوم وسعى ووقف بعرفة وبات بالمزدلفة ورمى جمرة العقبة صباح يوم العيد ثم حلق ثم طاف طواف الإفاضة وسعى ان لم يكن سعى بعد طواف القدوم ثم كمل أعمال الحج برمي الجمرات والمبيت بمنا. وهذه الكيفية من الإحرام تسمى القران وفيها هدي كهدي التمتع لأنه طاف طوافا واحدا وهو سبعة أشواط وسعى سعيا واحدا وهو سبعة أشواط فعل ذلك عن الحج والعمرة معا ففي مقابل راحته بعدم تكرر الطواف والسعي يلزمه الهدي والله أعلم